رحيم الحمد لله رب العالمين العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصل الله وصلنا على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين بعض آه. قال المؤلف رحيمه الله تعالى في قسم الاموال صمه لا اه حبابي في قسم الاموال حولها قيب التوده واول قضائي حكم بالباب في قسم الاموال حولها قيب التوده وحدث لي يحيى عن مالك عن ثور بن زيد الديلي ثور بن زيد الديلي انه قال وحور بلقني وحي سوى قال ان رسول الله صلى الله عليه دار الدار خصو ارضنا متروكه السوق وسمد لقيبيه في الجاهليه جاهليقه فهي على قسم الجاهليه قيبت الجاهليه كسوانت اي وما دار الدار خصو ارضنا متروكه السوق هل الاسلام اسلام قصوا هل هو ورا من تخلص سم الله في على قسم الإسلام إسلام كقيبلتي سي قسو كانت حديث انس راتين وكل لي حديث ماها مرقم متصل لكن هو حديث ابيراهيم بن طهمان عن مالك عن ثور انا رواته عن عباس مرقه هلك ابن يا اخرا يا كما قال وحوري بلغني مرقوا ما قلب ما كنيا <سؤال> <سؤال> لكن سالكه متصره ابن عبد البر وهو تفرد بوصلي عن مالك وسمد وهو ثقه من ك الى ابراهيم بن الدهمان لا يقان اسقم بابل كن نقدي حديث كن وانا مرقس وحاويان حديث الله صلى الله عليه وسلم يعني من ك لا يقاني ابراهيم بن الدهمان وان <سؤال> oo halkaas u xogow qofka haday waxa weeyaan qaybintan laga hadlayo waxa weeyaan maxsana isaga oo wari daxalki aan la qaybinillaa yarayso muslima alkaafir wala alkaafir wal muslima bay haayde afka muslimkiima qas waxa wayaan yaani madhaxri karagal gal ku muslim ka madhaxri karashka sidaas ay ahayd bal hadii hada wagaalku isna qabmeyd qi qaraabadiisa muslim la qaybin bal saako wax dakhlaya marka qofkan qaraawadiisa ee muslimka misraalada ayada marka subax weeyaan waxay soo noqliyeen afaran ee muhammad ibn al-hakimno dakhleeyo waxa laga wariyay saasoo kale umar uu khadabi qasman yahassan ibn ali iyo abdullah mas'ud jabr ibn zayd waadimaalka wari aan la qaybin baynaa yihiin marka laakiin haddii maalki la qayb waxa wayan qoryaha barkoodna waxay leeyihiin maalki haddii markaas waxa wayan mar mar haddi uu dhintay qofkiisoo gaala marka asagoo qofki muslimka uu u dhintay isagoo wari ninkan gaalkii soo islaamin isagoo wari soo islaamin mar haddi uu qaraabadii si muslimka uu يعني تحميراث في صوح حرامه النقنياء بموتي بيدهاهن سيده و سيده علي بن ابي طالب و ابو ذر سعيد بن موسىي عطابنا بغضاحي طاووس من كيسان اليمن و زهر و سليمان بن يسار و ابراهيم بن مقعي يحكم يا ابو زيد عبد الله يا ابو مالك الشافعي عامه الفقهاء warka dalalka waxa ay leeyihiin hadiiska laftiisaa la yiraahdo khalafur kaafiru almuslima aya wa dhaartiis la qaadan karaa ideeyii wa ya ma wuuxo miraas kay yahal ku xaraam ka noqon bimaatu ragl misawuxo ka noqonayaa bi qismil muwar iyo xaq amwaahu marka la qaybiyo miraas yah xaraam ka noqonayaa misan miraas wuuxo xaraam ka noqonayaa u xaweya markuu ninkani saaw dhinso hadii la yiraa markuu saaw dhigta xaraam ka noqonayaa waxaan dhahaynaa waxay noqonaysaa allah subhanahu hayan qonaysaa madaxa inuu na dhaxlayn hadduu sabab madaxa dhimeyshadalka xarato noobayso laakiin hadii qaybintu oo qaraa xarato noobayoo waxaan dhahaynaa madaxa inta uu na wari madaxaas u xawayaan soo islaamin adigu madaxa xoolahiisa oo soo islaamiyada xoolahi aan la qaybelin uu qaadanaya qaybtiisa baan leedahay sir ragji ha mas'aladana waxa markii min haythu هي أن دارية علمية مركي مسألة اللغو ايه قوحينا قرأيسا قفكا نهاد ديئو دين تايبا وحاوهيان إنو مركا سحاوهيان قفكا كلاي قاركا قرابا ديسا إنو بحاوكي سحايرانكيا ولو أسلام قبل قسم الموارث ولو حابا إسلاما انتا انقلي حوالها اسماركا سحايرا لقيم لكن واي يصابت روحي تحي ملكي حوالها ضد با حد يا شيء منكي ويبكي قرطيبا إساق باركا saadigtin waxa weeyaan waxaan la nahay marqawh bu macaadaniyo ha marqaw walida calim aan imam ibn munir oo kala mas'alada uu soo dhayaa wuxuu yiraahaan nimbaad nin say laba و... ما يعفن لمويل بلية من قال لي المسلمة ميقار في قال الكعباء الإسلامي حوليه رواللقيم مرقب سأل لأس ابن المنزد وكراسين وحوليه ذهب الجمهور إلى الأخذ بما دل عليه عموم الحديث المذكور إلا ما جاء عن معاذ جمهورت وحيكوتك أن اللقاته حديثك عام كيس وحوت الصين أيوه حديثك عام كيس وحوت الصين أيام مرقص wa inna maarka dakhlay markaba uun ka soo la qadanaya laakiin caadba wuxuu yiri uu dakhliya markaa wal islam yasiidu wala yanqasu markaa sadadteed waxa waya masruuq yasu'il musayib rahiman qadhi ishaarna wasaqwa diib waxaa la isweelayaa mas'ala saaso muslim ku khotag qaraabadiisa gaalka u dhaxli laakin gaalku qaraabadiisa muslim ka dhaxli maayo waxa jira yadoo muslimki qaraabadaada gaalka wad dhaxli baaheen laakin isaga ma ku dhaxli karu biiraheen waa islam alislam ya'lu wala yu'la biiraheen islamku oo sarxaya lagama sarxeyo waxna wasa sheegeen واي. قال يحيى وحور الرحيم مسلم لقدامنا رحيم الله تعالى في كتاب المغني وكسوانق ليا مجلد كسغانا صفحه 101 يلحن قال يحيى وحور سموت مالك با وقال يقول سو قال في من هلك قفكه هلاك سما او دلت وتركان وله كتغ watara kamala holna kataga oo dhunkisa kamida macnaha bil caliye iyo saafilati haga sarriya haga hoose oo haga sarriya haga hoose oo maxay madinu ka hadlayeen bimaana madinad duushayda iyo madina hoosteeda yaana waa laba jihood iyo laba dhinac ee madina leedahay labada jihada baaliga laayuq islaamo lama qaybi ya maana dhi madhiga muciisa marqabaha lugu haweyaan waa hooska nuub baa loo yaqaanayo waa dulka rayskiisa biyaha ku cadbaya laakiin aan ku cadbayn marka suuxa wayaan yacne biyo samada ka yimid ama biyo lagu qurxeyay ku cadbayn laakiin waa biyo ku waxu cadbayaan biyahaan samada ee biyahdhuuka ka soo dhugayo dhulka Qooyankaas xiiidadiisa soo nuugaya marka wax dhaahaysaa inal madhixuna waa kala ruqsheeyay oo de markaasi xiinoqaneysa biyo awr awr baa lagu soo dhaameeyey haddii barkada ay leedsoonbi iyo mishiin walxalamaheen laasi waxa noqonaysa biyo awr baa lagu soo dhaameeyey marka awrkaas baa waxa weeyaan biyaha lagu soo dhaamiyaa lagu wadaabinaya beerta saadofteedu waxa weeyaan tan biyaha awrka lagu wadaabi iyo tsab biyaha dhulka ka soo nuugtay اسم الله يكو اسقه حلقه لكي كرمي يو إن البعلى مرقص حوى ينحو اسقه نوغة يكرغيس كعب ياروك لا يقصب اللقيم ما يو مع النضحي كرغشين تامعيسا إلا أن يرضى إنور خالكم نغضموا يعني أهلو إهل كيس بذلك أرنقص هو آيه اللهم اسعانوا عليه السلام ومرق اللهم معنى متكبين أن نغماشا سيوه inna qultu suratan wa in qaysa markha ay qulitu suratan wa in qan karta markha markha waxa weeyaan eh allahu subhanahu wa ta'ala qul inna ayyir ba'in ar-khaliqunu qad aan mooyana ahluu ahluu fiisu bidalika atun ka ayyir aa amasho ro kala markaas waxa wayan aya arqaal ku noqonaya marka oo eemkiisu markaas waxa ay arqaal ku noqonayaan marka wuxuu madqaa qurcadaasi ay ku soo hagaajisay qaybintaas waxa inal baal la yqusam wala qaybini ma'al cayni marka dhulka marka cay ee isha isha ka waa inal baal marka saxaw iyo aan bi dhulka hooska nuugaa xididii sarxeyska ku qabayna macay qosan wala qaybina macalayn kan isha ku cabay dhulka marka kasooburqaneysa ila kaan markuu yahay isbi uu haamid sabahay oo dhulka lagu wadaabiye marka waxa weeyaan hooska nuugaa ee macna ku calsay pravadaasi haday israbaan weeyaan wa anna al amwaal hauruq ida kaanad markay ku su'aaltaa bay ardi waahida tandu kariya maladhi anuu ka soo markaynaa dhaxdooda mutaqarib isku dhawmadkan baynahuma dhaxdooda ya'ni bayna an-nasiibayn lawada nasiib mutaqarib isku dhawansho ka ay isku انه يقام ولا تاي ولا كل مال مال كسوم منها كميده غوني ولا ثم يقسم بينهم ولا لقي ولا لقيبين والمساكين وغريها يود ود واسمعنه دي هذه المنزله دردرن بين كسوينه وصد امرخه هلكا هو انه يقام ضرب معناه كل مال مال كساء ومنها كميده ولا لقيبين fuma iyo qosamo baynahum dadcood markaa loo qaybinayaa marka waa dadcood waxa wayn wada sadaahe wal masaakir guriyaha iyo waduud waa guriyaha une waa su macne bi hadee manzilati darajadaas meeku suwayoona sida xoolaha loo qaybinayo wandaa guriyahana loo qaybinayaa baabul qadaa hukum baa waa dhimo marqa iyo waa xariisatii kuwa xarada lagu xareeyay adwaari waa jamcu daryeeyta weeyah waa markaas u xawayaan al-awadi kuwa xad gudba weeyah marqa yaqna waxaa la yiraahaa waa xoolaha markaas u xawayaan cunaha markaas u xawayaan beeraha dadka cunaha weeyaan oo khaasatan marqa xabiibkii oo kale maxsana cunaha oo kale weeyaan adwaari هو حلو يقال نواء الابن والبقر التي تعد في زروع الناس ومرقاهيل الى الله مثلا ضق بيروح وكحد قد بيد ومالك رحيم الله تعالى في الدوينه الكبرى وهو كو في الابل البقره وفي الابل والبقر التي تعد في زروع الناس قد ضرية ذلك أرى أن تغرب المسافرين لإرية الله باشر لك حيوانا وأرقاب ويري وتباع لك إيبية في بلادي وضن لا زرعة فيها بيري وحزر عين ونقصوني بيري أرى قاسم الشيخ مرطي مالك رحمه الله تعالى ابن قاسم مالك يذا كم يذنه حيري أرى الغنم والدواب كذلك أرى اللفتي سعى صدر الله قلي إلا أن يحبسها أهلها عن الناس يددكو كاقب صدام ويانه مركض دواردو وحكالو صغليسا وحوالها دور جوكتا عذبا إليلا شري دواردو كوانا ويناقو نيسا وحالك يومالي قليا وإلا مسافرية ودن قالاك حيا ودن قالاك لغو لغو إيبيو ونزر علا حين وحوالها مركض سحا ويان دور جوكتا عذبا إليلا دقانا ميراها دور جوكتا ويانه وياه ولحريصتنا بمعنى المحروسه ويان وفعيلتنا بمعنى مفعولته وحنقنيس امرقه وكو حرده لو خارينيه ويان اللهم صل وعليكم واحد دهني يحيى عن مالك من شهاب الزهري احرام بن سعد بن محيسه احرام بن سعد بن محيسه ها واحرام صحنا ماها وسعي وسعي ومرقى سعد ويها ومرقى سعد ويها لفظه سعد ويهاب أهل الرجال ومرقى سعد ويهاب ومرقى سعد ويهاب من محيصة ومسعود ومكعب الخزردي التابعي وثقة ويه ويهاب أنه مقاة هل أولي البراء سونات بن عازب أي دخل وحيقة شيئا ودخلت وحيقة شيئا حيط الرجل من قذارك واحد قشي بيرتبق قشي فأفسد دتوي فسهادس مرقى فيه مرقى بيرتبق مرقى بيرتبق مرقى السحوية فسهادس مرقى وإيها اللهم السعان فقضوا حكمي رسول الله رسولك الله صلى الله عليه وسلم أن على, أن على أهل الحوائض دتكبيرها صاحبك دشرة وحاها حف إلى حف ديان بالنهار مالنكي وانما افسدت المواشي خوله وخي فساديان بالليل حامينكي ضامنين على أهلها الى القران لما غدبيا هو حكم النبي عليه الصلاه والسلام وخي مرقس وخويا ايي عن كتعلق الله صلي عليه كلان بيرح مرقس وخي كتعلق وميسارهم مرقس وخويا مالنكي وخي ايي خولهاسي عوناان waa mar qad adiga lagu qabsan maaye ee nimkii baaqtay isla haa u baahagaajisalo oran waayo maankii beertii sawir في daashado habeenkii wixii aannaado lagu qabsano habeenkii xoolaha geenada xaraysatay ayaa wuxuu ogow qasisa sababtoo ah waxa in maannimiyi xaway baa dhulahaaga ilaashato ee xurufiyada iyo bilaad iyo wadamada barkod baa xal samayaa uru iyagoo baa iska soodaqo cawoon baa la soo xareeya waa maxalan awrto kale noqonaya inagu awrto kale ayaa la iska siidaayaa cawoon baa la soo xareeyay fiid ko la soo xareeyay sidaasoo kala la ee qof loo diru qof ilaalin qofka dib xanayay waaye isaga xoolahan loo diray tacadii gabadfalleysiga sameey inuu xoolaha ilaaliye xayid laakiin waa oo dadka daataar beeraha soo wa halka murqu waxa wayaan في daldiiri fi sharxadii cawi murqu ka hadlayay ee umar kaas waxa wayaan qallahu subhanahu ama sharxu ibnu qudamana mugniga badda ku soo noqlay waxa wayaan xooluhu waxa ay fasaadiyan buuri maalinki hameenki wu magdhabaya qofka أحد عليها laakiin maalinki waxa ay وهذا قول مالك والشافعي وأكثر الفقهة الحجاز ليس سقو حول يضمن مالكها ما أفسدته الليل والنهار بأقل الأمرين من قيمتها يظهرين يمالين بو حلوي حفظه سيسوي الله كوي عليه قيمته ذنبورا بحنية أبو حليفة مياه يسقو حبلين يحي حولوه وحي القرآن همين يمالين تونى ورمحاء دعى نبيي و خوري صلى الله عليه وسلم اي العدماء جرحها و خا غارسيسو لا غا حدليه دد ي خولبو خا غارسيسي سيد الغاج حانا وحاول وسدا تفصيل كان جلني او وحوى هذه الخوران ادiga ادمانته الى ليسو ان ليس يقانين وقف الى الرشد وان صلوها جهه شتا ويان وما نفح طوله قادي وحين عنان تيمكينه وانا من بابي اولى حديثه شيخ البن في سلسله الصحيحه هو كوسواري محدثني مالك عن هشام بن عروه عن ابيه ابي عروه عن يحيى عبد الرحمن بن حاطب wa Yahya ibn Abdurrahman ibn Khatib ibn Abi Balsah at-Tabi'i wa bihi murqawa tabi'i Allahu sawallahu alayhi Abdurrahman ka tabi'i murqaa ibn Khatib ibn Abi Balsah wa sahabi wa murqada Yahya abihi wa Abdurrahman awwiin wa Khatib wa Khatib wa murqwa sahabi badliyun wa qaama wa ana sahabi kusuddu ta'an Qur'anka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 faynna fiha dhaynaasum maaha kitab islam baah halka kusugeer warqad waday soo qabta wan gaad nabayda fardhiiman u xayirsanay meeshiiman ugu tagnay waxaan markii kitabka keen warqadda mahayabay sidii mar qas aan ku midlano jar qidan nakii afiyaaba ar fiisaba waxa ay ku jiraa waxaan uga saarnayna marka dalka walahi ka saarnayna الله marka subax weyn waanaad keento waxaa laa muusaan ka turqadi waxay sabeyeen marka waxaa weeyaan halka geeskeeda ama cimaa halkaas baan cadhafood khay ka soo saartay waxaa warqadda ku soo qab marqa min haadib ibn abi baltaata ila ahli لأن أبي محمد هو ينقصه السعوض عليه هو الرئيس إلالية مرقا لك وحكا على السلق المسلمين تفافيين بيت دابدين مرقا وحاوي يوالا صوقة بتي حاطبا مرقا صلوقي ياري حاطب مرقا وحاوي الله يربي بأ عمر باسيف قولك كربح وحوي ردعني يا رسول الله أرضني معنق هذا المنافق إذا رسولك إلا أنك منافق بالقورة أنك قوي قد شهد بذر وما يدريك الله الله طلع على أهل بذر وحاول يا ملاهي سبحانه وتعالى بح... أهل بذر وطلع ضوح ويري فاعملوا ما شئتم قد غفروا لكم سادلتين وحاولوا بذر بوهاي يسرد أبو يري ورحاق لهم حاكم وكلف أبو يري وحاول يا رسول كلاهي قال لبعن مرقص وحاول يا dhaqan diinteeda macaymaaha laakiin dadkan kale mahaajirayaasha oo dhan qaraabiy ma ka kuleeyeen waxa wayaan ama galad ay kuleeyeen qaraabaddood ay ku ilaashadaan laakiin aniga qaraabaygu ma asuunno dadkan ka imid iyo reerkaygii iyo qaraabadeedii inay inta bal galad intay u arkaan ayagu ilaaliyaan uun والمؤمنين تقالضها حكيا مما مرقى صاحب مرقى حذوق مرقى حاضبية لا لحظ لها حديثك السنواء حديثك أعصاصك بوءة هل يقتل الجاجوس أم لا؟ منك جاجوس جاسوسك ملد لي يا أعدي قسم بنايه همي سماء لمد ليه الإمام المالك الحوقة ورحمه الله تعالى يقتل على كل حال مروى البوال الدليب وقباه haddan asaalku kufri lo dilo fasad iyo lo dilo qabaysow halkaas ay marayaan sababku waxa weeyaan murqa qoryaha kalda waxay oo xuleeyahay nabigu sallallahu alayhi wasallam murq ku yiri madida waa muslim kumuna cilleen ay wuxu ku cilleyeyd heebad weeyaan inta habada ruu haadiraa islaam oo muslimatan deelaheen dab ugu muslima dhihin waareed badadaan dhireeyna badar ma joogto maxaa soo baxday jiliba soo baxday ilaahay qarqoon naaduhu hayna ma samah aduun bisal khilaafi شافي قال يا حبان عبد الرحمن وابقول يا فارتي دنيت اي اما حاطب وحول التخلاف ادعوا ثونا عفوا ويقال ان رقيقا الضونه اللي حاطب وسونا ان رقيقا الضومه ولحاضب وسونا ذا سرقوا حي حدينه قطن هل بي حدين ولد رجن وسوناتم مزينته قبل كارم مزينه, مزينة كميده ففتحوها ويجودعين ذلك ارن كا ولاكر يعني الى, الي, الي, الى فأمر عمره وعمر الكافير بن الصلطي أن يقضع عيدهم قعبوغين وقويه ثم قال عمر بوحييري أراك وحنوارك تجيعهم إن أبقى جيسيني سعنوارك ثم قال عمر بوحييري والله بأن قلت لها التالي وغرغي منك وأنك ديمي غرم من ديم ويشوق عليك وقلت لبا ثم قال للمزينيين منك ديم مزينيها بوكييري واركم ثمن ناقتك هشعظ لك أكبر عليك لعبتني من سيدقه فقال وحوري المزني قد كنت وحانا والله بأخذ أرطيه أو نعوه كي وديده من أربعة مئة الدلهم أفر بغلاج الدلهم فقال عمر وحوري أعطيه ثمان مئة الدلهم سدات بغلاج الدلهم سمعه بلقى قوة بكل ونعبه misalama marka xukuubada in la wan laabo mar way sugan tahayo hadii qofka xukuubay uu xukuubada u wadibsado xukuubadaana sida bukhari uu dehexda baabkii usoo qulubra u baabaysay baabu ma jaa fi tad'eef al-gharama in qofka deynta iyo xukuubada loo wan laabo saadigtidu waxa weeyaan marka mar way sugan tahayo qofka hadii xukuub ay ku wadibsato kadibna ka dhacdo ama salaam cila kala uga dhacday sabab وضاعف الغرمه على من صوبت عقوبه عليه ثم سقطت ويتصارع من غير من غير الحرز ما ومن لظالم فتنا اضاءه المهم وسائل سو حويان لو مثلا حدو حروح لكن حرز مثله ماشي له يعني له تغلى كونه حدنا بانا ابو كهله خاصه كلام مره واخا انا مره اسا واخا ويان وما ضوبون لكن بانا قد سوق الكاشه على ماها soo qadade ku dhacdo kaas ma waa qofku الله الساعه عليه طلاب قال يا هي وحن سم مالك ما قال يقولي سقولي وليس على هذا ان قسم العمل عمل الفلك عندنا نغاغته في تضعيف الغرامه ما ضوغ لما لا بي ها واي ولكن مضى وحكته امرنا عمل دك امر قوق عندنا نغاغته على أنه يسو انما يغرم رجل قف على انه الشأن يقول يحيى ان ان ما يغرم الغجل منكم مقدبه قيمه الطلبعهره او قيمه ديسه ودابته ما يوم ما ياخذها مالك وقاضيه مالك وقات معناه فكل سنه 11 و2 و خلاف قصه باب القضاء حكم بباب في من في من الشيء لحكمه بشيئا فيمن قفل حكمان غيرها سابع شيئا شيئا صيبا ميل بها يمحولها كمذا يعني قفل حديونا في الحلقة على أمركة حلاغه أدلاء ما قيبك ماذا أدلاء كل مرقا سحوة ينبخذ ذلك الحلوك صور من الباب القضاء في استهلاك الحيوان باب القضاء حكم بباوية فيمن قفل حكمان صيبا شيئا صيبا ميل بها يمحولها كمذا qala yahya wuxuu ra samayso maalika baam walay yaqoolo isqalaam umra marxuudina nagaagtayada fiiman qofka asabashay iyo shay asyuum yalbahiin dahaynta kamida in ala ladiki dushisa waxa asabaha asiba qadara maashi qadar kana qasmi 88 kan qasama waaye allah subhanahu wa taala yacna waxa waya fiil yacna waxuu marxina daawu ahaayna labakun kanka kalu bixinaya waa sida macnahay inuu istaqa nuqsaamiye eh waana waxa fuqahaadu iyo qaanin arso nuqsi ma tagan arso nuqsi gooyaan sida uu la haysto haa allahum sallahu alayhi wa sallam wala ma yirtiin macooyada jibiya haad mar qol iyo wax ila yirhaa waa arsu naxsi oo taa ka wadha isku qiimo maaha kowdu xogow wadada taabta saytada wulla taabaran isku qiimo noqon maayaan saadartid waxaana xor ahaataa mar qadoon haataa isku mid noqon maayaan adoon tan isku qiimo noqon maayaan فلنوح إليه ورميح حالاتك ليه حالات مواجبين مرقى صداق وحد مرقى مواجبين إما أن يجب عليه الحد وإما أن يجب عليه صداق لازم التحدك وواجبين صمت؟ أحد من حدود الله هو أي مرقى الكاسة أولا حسيرا بلسوا هذا أرسل نقل الصبالين قال مالك وخر قال يحيى وخر سوسميت الصوماليك ما ما يقول يسقوا في, في الجمل او يصول على الرجل مثل الصوريه فييقوا فيخاف وكبقي على نفسي نفسي سوى بقي وفيقت له ديله او يعقره امر قاس حويا يعني ليه فإنه إن كان ان كانت ده سنه له بسبب جرهت عذن على انه اراده الوجد وصال عليه ويرى فلا عليه عليهم اغلد شسمها weli lam taqul lahu bayyinatun marxaas bay hada way lam taqul haduna u isaagano way saga bayinatu marqaataad oo qobiyim illa ma qalat sawraadiis oo yiri awr qadaa way soo weerqo marxaas aan iska dhuftay ruwa dhaamin la jamee awr xow mag dhabaya ha bisoalo wasra wasidaas way wana ابو حنيفه iyo saudina iyo marqas oo halka imaam Malik iyo Imam Shafi'i waxay leeyahay hadduu bayilahaysan ama magdhabaya hadduu bayilahaysan ama magdhabaya laakiin Abu Hanifa sawru waxay leeyahay ama wax sawr ama miru sawru sadiq qid waxa weeyaan qofka waxba lagu malee laakin abu hanifiya sawd balan ama jumhuurtu waxa qawana waxa waxba lagu malee iyo qawana babul qadaya hukm babay hi fi ma shee'u dalasina yala hukumaal ummaar shaqalayaasha qariixa wuxuu rusulatu maalaqay qulu sawale fi min qafda dafahu فيما اندفع قفك الى الغسال الدوبي لها الثوب المرضى ويصبغ ورهجي تتوقف كميريونة تنجى رهنج بوق الإجراء وحبوم الرجل هااا لور الشرح المجل فصبغه مرقى ورهنجي ايو. فقالوا إلى صاحبه ثوب انك مرضى إسكال عالم أمرك كم أمرين بهذا الصبع الله رهنجوا يصبغ كم وقال الغسال كي وحميري انو إلا بل أنت أمرتني أضاي عمري بذلك هرنكاس فإن الغسال ta wax meereya ayaa mudsad qulur xameenaya fiidaaliga arud qasaga loor xameenaya wal khayaato tan intan quloomis lu dalika sida soo kalo hadii uu yiraahaa marqas xawaayaan warkii anigu siin u tal kubo dhinna isla uu yiraahmo sidaan u talbahay jiray warkii sa leeyelaya wa saaqukii wax dhalaalnaayay bidah dhalaalaya toomaalka ahana misalisaalika ذلك sidaa soo kale way xlifuuna way ku dhaarnayaa calaaddal kaasay wa ku dhaarnayaamba in laa yatu illaa layadiim wa yana bi amrin amr laa yasta laa yis laa yustamuruna allaa istimaal ka run fi misliisaa soo kale yaani asal waxa dhahir waxa magaalada ka jiraan bay sabiye marka yaanu waa inuu amrun qof miira waxa muwaadada ka dhululin waxe waayo falaajus qawluhu marxaadalkoog ma bananaa fiidaalika arunka wali xalifaa dhaartaa saaxibka sawbii mise marada iskala feen qadada hadduu ciliyo wa abaa u diidan yah xalifay lu dhaarto xalli sawbadaada oo sabaaqo fiiran jiraa qaalawsu doosamee tumaalki ba maglay yiqool isagaa marxaas xawiyama maali fi sabaaqi ninka waxa hal laa yuu tusuulee wa loo dhibaa sawbii yudfa' wa lu'dhibi ilay haqiisa afawb bihi ha fayakhdhu fi sabaqi ninka wa hawiyan rajilaha ay yudfa'u lu'dhibayo ilay haqiisa marada oo fayakhdhu bihi ku gafayo fayudfa'u lu'dhibayo ilay rajulin akharan ninka law u ha oo maxsan waxa ninkaas rajilahi wa sayd marada u amar loo xuso istii cimrada loo diibeyna bakri uu si diibayba ninka uu si diibey hatta ay yelbaso illaa uu iskaga xiranayba ah bakri ba amar uu loo diibey ayuu iskaga xidbay masjidba u diibey ka soo aqaaho si iyahu isaga inahu la qurma magdhowmaha ala ladiki dushisa labisa waxa dhamaad wa yaqramul gassalu kamayda kam waxa way saw wax meereeyna من مقدبيا لصاحب الثوب أنك مرض أسكروا مقدبيا وذلك أنك أسوحاوي إذا لبس الثوب مرض مرقوح له الذي مرض أصد فعله ليو إلى حق يسا على غير المعرفة معرفة مرض أسوحاوي على غير المعرفة ma arfa mar khaagir gayr... khidfeenu khulaysa lahu masunaanin fa inahu laysa leho... inna usunaanin fa inna bisu hadu xidhuu wa arfa isoo galay annahu laysa thawb madarisnaahin fa huwa dhaamilu lahu magdhaya yaani wuxuu khulaya masalan haan zayd mar amr baa ee talameer jeeb u yiri wuxuu iska dhiibay baa nin ba. ila bakri bakrina laga magdhay maayee siidti mar khoro lo dhiibey umma bal adu kaadu dhiibatay ka baatsumada oo isa la bakri xumaada diiban wa yaa lahum salaamu alayhi wa salaam laki wa hadu u xiqay bakriga laftiisoo inuu maradan u xidhay waxa weeyaan garo salaan oo uu u maleeyay inuu zayd leeyahay uu maleeyay lakiin hadu ogaay in ma zayd lahayn shaqsi uu dhiibtay laftiisaa laga magdhawi wa yaa tacadiyad gudub u sameeyay inta uu جل لك باب القضاء حكم بباوية في الحمالة في الحمالة يو في الحمالة حم بارتانك يو الحوالي حالك في رئير حمالتي و بمعنى الكفالة كفالة بكهدية وصورة ذي ذو وحينقون حالك وحاك لدو باب الضمانة إيا باب الكفالة باب الضمانة وحي إيا باب الكفالة قلت limba day lo haysta hadda waxa tiru wada iska siidaaya maalinka aya maalinkas anaa iga taqaannin isaga inaan keeno waxa ka faala qaaday dirtiisa aad ka faala qaaday waddalitaa faq hada in shafiiciyad markay baabka baawaysanay waxay yiraahdeen faslu fi kafalati albadri jirkiila kafala nimc iyo deginta loo haysto waxaad si iska siiday hadduu bixin waayana idin siine maxay markool duwan yahay damaanad ka ka falado ka falada jirka qofka ila naftiisa ka ka falada qaaday laakiin damaanada waxa damaanad qaaday waa xoolaha isagana aha walxi wa baabul qadaa hukum baabya fil hammalati in daarin ci ku riyal bay ahayd oo ku soo doortay waxa ku tiray heebel baad qulayn ku riyal heebel u doono wakaa wa rajuu aya hadaba halka wax jira markaas waxaa waya muhiil iyo muxtal iyo muhaalu calihi iyo muhaalu biji iyo deynulil muhiil iyo deynulil muhiil iyo muxtaar kuna waan adoona ku leedahay muxaalowaleeyuguna waan lagu dulwareejinay aad u doono waxa laga lacagta ka soo qaadan doono deynna lil muhiili waad deynta duhibkaas ku leedahay <سؤال> قال صونا بالهدا قال يحيى وحور سمتماليك ما ما يقول السؤال الامر عندنا نغاكته فرقه رجلين او يحيى رجلين رجل من كلا كو دجير يحيى يتغجنا من كلا كو رجلين كلا بيدين انتهن عليه دجيس انه لنفلس ضو عيروبه التي يحيى عليه لو دجي او ما تودلته فلوي دعون كتين وفاءا او فين فليس المحتالي كان المحتالي كان مصناني على الذي يكيده ريسا أحاله كو... كورجي شيء أحبكم عليه وأنه اللي يرجع تبصى ونقني على صاحب الأول صاحب كيسي هوري فسألناه هو حوياً أعطي قواله كورجي وإن كفرخاتين تودون تهيب الدون كبيري هيب الدون مدقو كبيري هيب الكيباب وحفاغي سنبر هيال مهيب waa yahay xafadiis waa bilaabil oo waabaysagii ba waxa weeyad kaw ah Allahu subhanahu wa ta'ala wax walaab ka wada tigiin dhagba ka wada tigiin macaalsaan markaa adiguna ku soo noqon kartaa kiin ku wadaaydi maay walima Malik qaybataas waxa sidii waa waatna maala walay yahay oo urkaas uu وهذا كاستوال أبضى أمر تمرقى سبحانه الذي أمر قصو الاختلاف خلاف نقصنا في الحديث سعين دانا أنك أكتغي ذات دامده المدينة النحي ها. اللهم السلام وعليه وتخلقنا كل واحد قصو أمر لخلافك أي ماذا؟ جامع الدين والحوال باب قصو أمر لك في كتاب البيع بحديدة. باب في جامع الدين والحوال باب قصو أمر لك mas'aladana marka sax waxa weeyaan waa misalo imaam xasan soo noqday fi kitabii al-muhallah qowlka imaam Malik bu soo noqli kadiba wuxuu ruubihi qala shafi'i shafi'i naftiisa soo saasoon qaba way wa Allahu sallahu alayhi wa sallam ahmed ya lays ya abi saud marsa ya sidan qaba in misraadu ku soo noqon kare imaam سداسي قواد حسابت سعيد مصيبه وحوري سعيد المصيبه وحلقود وحوري علي ما بي طالب ما بده يدخلها من كرو رجيبي يري من كرو رجيبي والدن تشي يري سعيد المصيبه وحوري مرقس حويان اخترت عليا اخترت عليا فقال بعدك الله فمنع رجوعه وحوري haa dadila habaadir ku fogaay macnaheedu meel ku soo noqdo waa ay marka ay madaxda saddexda iyo jumuurtu isla feyqan asalxan ama xalafiyada waxay qabaan inuu ku inu soo noqon karo xalifiyadaas ila xogbada sababtoo ah min kalwaalo wareejin oo xigmada loo wareejino waxa ay hayo xaqiisiin u helo soo socoma ka waxiisiin mihiin inuu helo iska dayn dhinkina marka sax weeyad waxa weey wax uguula tagin madawru xuduud sariin waxaan lahayn mushiibadu waa inuu qofkan xaqiisa helo saadarteed waxa weeyaq او العفوي ارا عفيو أما إن الله غود الله بدا ميدو لكن دياشو ما دخايي ماركا ايمادو كلي ويسي هاله رزاحو لاو خيره هلسو عنه بالهدى. قال مالك وحرمه الله تعالى فابر الجن او يتحمل واتن كفال لينا قول كويان فابر الله او فامر رجل وزيد مثلا او يتحملوا هو خذا ده الهوسا رجلن كره وعمر دينين دين, دين على رجلن كلنا وكله على رجلن اخرن كلنا وكله هي سميا حلقو خلاص سميا المتصحم لو تي حمارا أو يفلسه بعيره وبيابة فإن الذي تحمل الله سوى الحمد لله يسعد رتي يرجع على غريمه الأول يرجع بذلك يقولون على غريمه الأول كيف يصبح ربكات صحوية ودين تقول لها؟ وامحم عليه مثلاً أذيك وحوية ودين مثلاً أذيك وعنين دينه يسته أيها وحكوه مذهباً ويحوكوه وإذا كنت أردت مرقات صحوية وحوية أردت أذيك وإذا أردت مهيدة وإذا أردت مهيدة وإذا أردت مهيدة soofamil waxa uu ku jira iska sida xoolisa alaab ugu leedahay mid kii si ابتع الصويسه ثوبا مروا وبيه برضانه عين على باكو مرخا المرخوات وصاله وحكه صعابه يسويان قال يخي و خوره سمات سوماري كما ما يقول الصاري اذا طاع الرجل منكم الرخصي سوفن وروا به عيبا ان كسمت من خر من حرق قبيشه او قيدها ما غيرك قد علمه البايع وبايع له اوغام فشهد عليه بذلك ارن كان مرخا سوخا ويان و عليه بذلك او فشهد له مرخا شيك ابي ذلك عليه يشهد بذلك, علي بذلك ارن كان او قرقه به قرفا احدثه صدر السيفين حديثا الذي كيفتاه وصوبس احدث روح اسوء عيبا ومن تقضيه مثل محول جوجلين اه ينقص نقصانها الثمن صوب العكسه مرض يعني مرض العكسيده فن علم المفتاح المشترك يبقى اوغادك وقفك اوقفك مشترك اه بالعيبه عيبتي اوغاداي فهو ويسو رد على البايعي بايع عصدي سوو عينليا weliiso wana sunaan الذي aad idhi koodhiisay bitaaco soo gasho ima dushiisamaa warmo wax magdhawii fi iyo faram ugu googoyi salaama waxa way yagayna ninkii madow soo yibsaday marada haddu soo yibsaday ceeb uu ku arkay oo ceebta markaa uu ogaayay uu oo uma sheegi leey uu khaayimo uu Nariir aruntaan ma qati wa laga yahay oo waa lagu marqaati ka oobi macnaa ninka mustare ee iibsaday ceebta ku arqaaladta marqaati soo ogey inay calaaltan ceebaysnayd ama waxa qirtay baa laftiisa qirtay baa adigii laakiin soo iibsaday ee al marqa soo xawayn qadigu ceybti aad ku soo darsiisay laga magdhimiyaayo maxaa dhacay al kharaaj bi damaan al kharaaj bi damaan wiyaano ajr wad damaan la yesteem aan لكن مساله كدوشخ عرتوا ان اسو عليسو سااد وارت حدد كو اوغاد اس كسيحايساتو نسي وعينت تمرقه خيار خو غانا قال و حوري و ليبتا عاد سو يس رجل من بابو سو يفسدي فو بنمر و بيه مروان من حرق من حرق غبسا وعوارنا عيبه عوار قوا عيبونه في الذي كيبا شيخي باعو يبي انه لم يعلم بذلك انه اغيد باعي كايبي و حوري انو كمان اغيد luu erun guur wa qab qad caa sawb marayna ugu gooya labii maraba soo ibtaaca soo ibsadi adiga mushtariga soo ibsana maray bimel baa ka guisay aw sabaqo qinji kala bad galiisowad badashow ciiba sal mutaaq oo ninka mushtariga dil khiyar bu ku قدر yeey adu mad khiyar bu ku soo inta khiyaruke isla ومن ثمن الثوب مرض العقل إذاً ويمسك الثوب مرضاً أو هيسو فعلى وصمين أيام ويشاهد ضدنا أن يغرم إلى مقرب ما نقصه التقليع تقليع يحييقو قلتو حينو قصامسه أو يستبغ مرخا رنجينتو من ثمن الثوب مرض عقل سحوياً من ثمن الثوب مرض العقل إذا مرخا ويرده عري مرخا فعلى وصمين wuxuu في ذلك ka arngas dal xiyaar buuxa sugan yahay arbaal xiyaar ka mid ah xiyaar quluusheed ee waxa weyn Sheekh Cali raxiimaa Allah oo tacana ma radi adigu waxa weya eebad kusoo darisiisa oo googoysa hajo meelba ka jarto meelba yar jayhan لكن boo ogiin buu ku yiri adiga mar khalabaar mid kamid akuu banaa inaad tiraada waa yahay in aan qiimeyno maro mar ka eebaysantay meel ka gubantay mar ka eebaysanayna inuu gubnaa haddii ma sala meel ka eebaysantay waa 500 haddii inaan meel ka eebaysanayna waa 700 إياً ما يمركز حوياً أنو عين معدامو انتن عيبتها خسوة سميهي أنو لبضى بقران قوي عريو شانتي ذي بقران اسكت خيسي مرضي ناضيق وقاضي هيا هيا ضيب الله مستعى وعليه رتك الله مرخواس اذا خير قصد قوس وانت فإن كان هذيا المتاع وقف مشترك قصبغ الثوب مرور كلنجي صبغ الرنجو يسيذو زيادن يا في زمن لعتيسه فالمتاع وقف مشترك بالخيار بكسويه ان شهض دون يضى عنه لقد دي قد ما شقد كن نقص العيب وعيبت نقصامي من ثواني الثوب لعكس مرده كن وصح مرقه وان شهض دون ان يكون وهذا الشريك مثل وداغه للذيكي باع وهي بيع ثوب oo halka wuxuuleeyaa laakiin runtigii madrasaddu laagu siiadiyey ka warhan laba mido wakoo banaann in aan sidaa wadawadii 200 ay isoo celin deeday markay gubantahay markayna gubnayn ismiin maahay iyo in aan maraxa suxan weeyaan atiraan ma yaan wadaag naba marada aan wadaagno ثمن الثوب وفي الحرق ها اللهم استعى وعليه تولى وينظركم مركز هل كان محمد لك يا يا وينظركم يا بس وينظروا ها صح صح واس واس وينظروا بل ايهي كم ان يسويان ثمان صوب يعني يسوي لاجل هان بو كل شيء يا وينظروا خل ايغي كم ثمان صوبي مرون العقد الحرق يدو كسون يها غويسان قوال عوار ومعيرته كان الثمان وهديه عشرة الدراهم تمن دهن والثمان ما شيء العتيز زادك زياديه فيه دحديس سب قرنجونا خمسه الدراهم كانوا شادين كي بها نيان في الثوب المره لكل واحد منها وحاوصنا بقدر حساته مرضاً بالإيمانه لعادتين بقيم سريعاً من كسب قيمتي سبوه قاماً فعلى حسابها ظهر حسابتي سام ومثلاً طوان دلهم بيها وحانا مركع الزيادة شن دلهم كم مركع مدنة وحقاً لنا يا طوان دلهم من نشن دلهم وكشنة طوان دلهم قاة طوام حي شنة دلهم ليراتك إسراء الزيادين وظنك فعلى حساب هذا بينا قرأ أي يكون وحانا ي فمن يجوي خروج او زياده في هذا صوب مرون يذا ضاو ماشو باب يلا يجوسن بناني من النحل ما كتابك ونحار بينا <تصفيق> ساقوا العرافين قلبتوا العرافين ساي كتاب ضاو ماشو باب يلا يجوسن بناني من النحل عطيهها يا زسمدا نحلوا شيخ وعطيهها ويان وجمع نحلتين وتنصاء صدقاتهن نحله صمها nahla tan ya'na aqiya ahadiis ismahan si weeyan macnaheedu sheex waye ay Allahu subhanahu ay jibatan min Allah ta'al tawaraka wa ta'ala lahun dumarkum ilaahi ba uhibi Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Gabadh waxa uu u qeyb badan kaaysan waan mahad. In ka tan ka ah waxa uu qosol laagna iska socdo. Warkaasi waa waye allahumma salla alayhi wa sallam saadu أفضل maanu sido afdal ka ma ka sheekeynayaa in badana waan idii hay u fahmina in aan leeyahay ma basan kartiin laakiin sido afdal ka ma ka sheekeynayaayo waka aniga socdo halka dadasnaay wi uuhu markaa waxa dadan yahay an marka يحيى بن مالك عن هشام الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عوف حميد ابن عبد الرحمن ابن عوف القرشي وعن محمد بن النعمان بن بشير مشك وعفنت في فاميليس لا وعن صبري يو مشك وعفنت في فاميليس واحد كفنت عبد الشهاب روحه اكو عصمت هيعنه عن الشهاب عن محمد بن النعمان بن بشير بن قنيصه سوي عن محمد بن عبد الرحمن عوف اليبي ومحمد بن النعمان بن بشير الانصاري ابي ابو ابو سعيد بن داود مويان امه سعد خلطن بالكوريا ولينا حديث كان مويسه لا خيرا حديث كان باو لو قراو مساين السنه وكود من حديث سوري عن محمد وحده عن جده بشر ونسعنا حده أنهما اللبغة عسيه وأنهما اللبغة عسيه وحبيدي ومحمدي حدثاه ويقوى الزهر الذي يقوى الآن عن المعمام بن البشير وقوى الآن المعمام بن البشير وأصحابه صغيرة ان المنخل من أنت سدية سنية سدي تضاوبي الله جزيلا المعمام بن البشير الله يسوى أول مولود في الأنصار بعد الهجرة hijra daday mir ee ansaroodo dhaashay ku raayuwaa maxamamu sababti kaleena ka dhaqgalin awwalul mawlud lil muhajirin ayuha awwalul mawlud lil muhajiriwa abdullah ibn al-dalha inna sallam wasul ghadam yisin bisalabi ya maghu cidira waxa way wuxuu u yirxan ay ila noqto kasiibaxday goobaysiisa saartay adiga markuu soo idinta casho soo dirtay cashay siisay oo isku qurxisay oo iyadaana barakeeyay ayaa marxan subax وحلوا الراس ثم صبيل بادان دوان مار خبر اكيسان تاويل بادخيسان بو نوقداي مار خا 12 قارب و 12 قورقو 12 بالان سكونا هاد مولود لل مهاجرين بعض الهجره الله ابن ابي طلحه واول مولود للانصار بعض الهجره النعمان بن بشيرويه لان السكه دحغن قودها بدون الثمر أنه قال حديث وصاس ها اللهم الصحابة عليه الصحابة عليه الصحابة مخالك هو أبيه بشير بن السعدي بن الجلاس بالإلحاء القزلجين البذل بالإلحاء روحور مرقه الصحابة وقال روحورة إن أباه وأبيه بشيرا وعطا به akka ula yibid bii wiilka ila rasuulullaahi sallallaahu alayhi wa sallam faqalu innaa haltu waasi ibnii wiilkayaa hadaa ay kana gulaam aan adaan wi adaan siiyee kaan la aaniga isuuna faqala rasuulullaahi sallallaahu alayhi wa sallam akullu waladaka ilmaa waladika riyaalkaga dhamaantood naxaltoomaasiis mitna hadaa kan oo kale ولا منافعه بينهما و هي لفظ الولد يشمل ما لو كان ذكورا او اناثا و امرخ لفظ بنينا ذكورا موقنايا مرخص ان هذا و يريد مرخص حويا ما ودسيسي مرخص لله قال رسول الله صلى الله عليه حديث البخاري والصاري وقال للمسلم وحال هذا المدخس وحويهم اعدلوا بين اولادكم فينحل كما تحبون ان بينكم في البرض رادم واحمد وحيلنا لبنيك عليك من الحق ان بينهم فلا تظلم على جور اي يسرك يكون اليك في البرض سواء قال قال فلا اذا بجد روايات قالوا لكن واجب ان نسمه هذه مساله خلافيه والمصادر خلافية والبخاري لا عداي ان ان مرخا سحوه ويا واجب التحدث ورسله باوس بكيسان اليمني سفيان السوري احمد اسحاق بعض المالكيه يقمان لكن عليه يكون حتى باطل بين قنيس ما واحد ووكا دغيا وا حرام لكن تصح مع الاسم ويسحي سيده ذنبه كجلله لكن كون كلا وحين يحيين وا باطل بين امام يسحي سبا وهو ان كسو شدا واجب ساسيلي جبورت روحي كنت قيل رقع مؤياني إلى أن التسوية مستحبة من السنة هابي كنت قيل سادلت المرقى صحيحة أمره أمركري وأمره أمركري فالتجعه وأمره ند ببئي الاهين نهي قنوان نهي تنزيه بالإلهين بسأل الله سأل الله سأل الله في كتابه عمدث القاري جملك سأل الله صفحة رافة البغلية اللح ايمن الخاص بكم ايسناك اوه ارغمو الفقاد ان اسم غرافين بوشيغي ووحونا هي اي عظامنا بالغباح بالجاهدية وعنوة اي ابن الجريت ايبراهيم النخوع إي, اي ابن الشبرمي اي اسحاقي ذاهري او طبع وعي راهين وواجب اضوسيان واضاء لانه كسب عشادان واجبة خلق بذنو حيكوتي أي ايمن الخاص بحوة ايانو حقو ila marxaas xaw iyo jumhuur faaheena ila marxaas xaw iyo inaad urtasi waajib ay ila ahay beeku tageen ee sunna ay tahay beeku tageen hadaba taay meesaynu dul isagna wax kale waxa mid waxa jirtaan waajib ka yahdu dakhdaro baay kanu kanu u baahnaan taayada baabka kuma soo kan barxadu ka dhabaa kanuu ka damma ma soo كان waxa weeyaa waa wax is caadi ah labadooduba inay u baahaf qadan kan wada neerbin karaan <abclass> <mitan> اللهم السلام عليه والسلام بلان كاسocna hada waxa عن imaalik umu عن zughri an من النبي zubair an aisha az-zubayna min nabiga xaddis kiisa sallallahu alayhi wasallam annaha talab waxa nababakar uu sidiqan wuxuu aad xalaw kii siye aisha jadda 20 usqan walaato usqana ugu deeqay yaa aba jadda wuxuu soo gooyay 20 usqan laato usqibi وعمل مدينة مركة كله ويان وظل شامر قتاله ويانه فلما حضرت الوفاة أبو بكر مركي قريد كسوح هذا التقال وحوري والله ما قلها الطياب نية قوى قيديه ما من الناس سيدتك من ما يحدون قف أحب الله وقكلك علبة إليه حقيقة غنى كافطان قلن نماذا بعد معنا أن يقرأ شيئا منك حقيقة واي قف مع أنك تجعله أن يقرأ شيئا من التاجر نغضا وانيقى هاي مجرم معناه ولا اعزو كان شرفاً مجره قف شرفاً عليها شيئاً فقراً حقا فقرية ما يعفون ولا اعزو قف إيقا وحق إذا اذا قد نمجر عليها شيئا فقراً حقا بعد أن يقضى شيئاً منك حقاك قف معناه إنه فقر النقضة والفقير النقضة أنيقى قضى شيئاً انه يقول اذاكي هين اذا جرم معناه وإني كنت لحانا نحلت كيكسيه جاد 20 وسقا نبات وسقي فلو كنت هدا داهان لهيد جددتي جددتي تي 100 غوسه وقت زد واحتزتيه 100 غوسه لهد كان كان لك اودو كوسون لها وين نباهو يسعو اليوم ما سفير يعني هضرو غوسه لهد اوا اسكي يل لها لكن مانتو وليد ما داو بيرتي كيا له بيرتي دخلها لو قيبصا ايو هو اليوم ما صوا مال واردف كدخلين دا مال saw xawayn wad wadaagay siiloo kaliya ma yeeleysin ween nabahuma iyagu qulfiida hadda ween nabahuma iyagu labadani waa abdullahi maxamed labada wiil weeyaan oo deey saddexda wiil u dhalay abdullahi maxamed iyo abdullahi oo bakar dhalay abdullahi abdullahi abdullahi maxamed iyo abdullahi oo bakar abdullahi oo dhimtay iyo akhtaaka labadaada gabdhood ee walaalaha tii waa Asmaayo iyo Mulkasum baa yihiin Asmaayo iyo Mulkasum ayay yihiin markaa laakiin Mulkasum tani maana talan marxaalo ay soo sheegay ku dirtay Muusi iska sii Abu Bakar iska sii waxa uu magacaabay laakiin ma la talaba فاقتصموه القيب صلاة ورأى أفرطين شمتين ناسي على كتاب الله كتاب الله القيب صلاة قال عائشة وحيتم فاقلت وحالي يا أبتي أبوي والله ما قلت لو كان كذا وكذا إنت يا إنت هدوها الله يعني هدوه الله يعني هدوه الله عطم باتسيق سيوح كبهنا مع الفرد وانه هدوها الله لتركت وكتاب الله وإي حق إلا رعاها مهيبة وكتاب الله هي أصباق صمن الأخرى وحقوا لهي سطاة واخوهك ويفانته ومحمد عبدالرحمن واخوهك واختاك واختاك لما من قبلها ونرى أنه يسيري ساوتي فالما لأتي أسمان بمشي جوكتاب كتري وإلا ما هي قبله أسمان وأسماء فمن الأخراطان قلوها إيشي يسا مخلطون صليم حيات فقال عبو بكر باوحي يري وذو بطني بنت خارج خارجك قبل يسا على الشيء إذا أما ذو باطنة بنت خارجة خارجة لك اللي يراغو قبط ليسا على الشيء ذا إلماها كجلا وراها وحنو مرينة يا جاري أطينا قمرتها حببا وحيى هيد مركا خارجة إلا خارجة وحيى هيد حبيبة بنت خارجة بلزين البدلي يا رنساري يا الخزرجيب اللي هجلي او بياد وصحابي riyada abheed wa sahaybuha iyana sahabiyad baahayid marqaawu bakr fiiraha dawaha riyadiisi bal fiir isagu weeyar wax yiraahan riyuu ku arxii yiraahiin baadul fuqaha baa sheegay la chuu yiraahaan gabad ayyid markaa saxawayaan gabadi ay qashayna ummu kanthum baa loobixii aniga فقاله كل شيء تريده لغلفاء كتابهيس ليله حديث كان ملكه الصوء قاضي حول ذات بضل بنت ابنت خارجه ذاته عبر يسوه قد أوقي في روعي أنها جارية على قلبك حلوك التورينا قبرته فستوصيبها خير وضردارك فأولاد المخلصون بي راشد يقره أثر خيا حجيسي منك فقاله لو أنك أولاد والله كربانيك رأيه واجم أثر خيا حجيسي والله محيط فستوه سيديه خيره ايهذا سيد قريره اوغاده خلقه سيد قابصان ايه <تصفيق> انا سعادنا هذا بسأله انا ومسأله الله سيدنا بلغو حلقه قادنا ايهالكاس خبه القفق وحوصة القيسين وحوصة كويبين من الهو إلا من خلقه على التنب وياني تلقه على دي مملكي طيب وانا سيده قوانص الوفقها نخي حسن حسن بن صالح ابو حريفه الشافعي كغا ساكميدا لكن بمجرد العقد أي كل لازم حساب قوان امام مالك يا ابو ثور في هبته كالعيد في قيه حديث علوم في سن قاده النبيراهيم لكن اجماع الصحابه لدلشليا وصحابه اجماع سكوتك على قلتهم المساله وياه اللهم صلي و سلم و على تولا و مالك عن شابي زوري عن عروه بن زوير عن عبد الرحمن بن قعبد بن القاري ان عمرو خطاب قال وحول ما بانوا للجان لك حلدود ومحيان حنونه ابناءه يلد شود سينيا نخلن ثم يسكونه حيثن هي سيماتو دلت ابن احد مليا كمي ويلكوك قال ورنيه مالي قعن خولاهي بيدي قعانته إذا كسوهيهن لم أعضيه أحدا قفل ما نسيهن وإما تعطون انت هو يسون قالوا حوليه هو اللي إبني ويل في قصفنا لي قد كنت وحان عضيته كي سيئا ياهي سكا من نحا لو قفل سيئا نحلة عضيهه فلم يحزها نكوهن الذي محرها مركة فلم يحز أو نكوهن الذي محرها للسيئ حتى يكون الله وحانيه حتى يكون الله وحانيه مركة حبيدي قلكا in ma tahdo ilsoo lowo satii u soo naaday fariibad dheer weeyaan yaanu xulmaama ya ragga oo hiy sawinaayaan اولادooda wax u magacaabayaan siimaayaan waxay sameeynaayaan hadduu ilmihiin soo xudhi xoolahaana qancanta ku haysaayo cidna ma la siin buu dhiana hadduu isaga ka hor dhintana uu iska dhii xoolahaas ima wiilkiisa waa wada si uu marka ki lo hibeeyana wali uuna qaadanin ila u haana iyo marka subax weeyaan yaani ama illa in aatiyadi ila marka subax weeyaan halka daaimayso haduu dhinsana warafsigiisa iska leeldahay arintu waa baatil bulay yahay war sugan ma aha wa إذا لم تعدوا سوء عنده لورثة ورثة أقراضي سوناته فهي باطل ويها باب ما شبه يجوز من عضية عضية حقه قال يحيى وحوري السلامة المالك ماما ليقول سؤاله الأمر وعمرت عندنا أنك تيضافي من غفك أعضاسي أحدا غف عضية عضية لا, لا يريدون الدونهم ثوابها الثواب كذلك فأشهد عليها قف بالخاتل قريبا فإن الثابت تطوئن سلنتهي للذي كوضيها لسيه إلا يموت إنه سيئن ومرقه ديمتمه يعني المعضيين كم مرقه قبل أن يقبض حينثنا قاضنا الكهر الذي كوضيها لسيه قال بحولي وإن راد حضو دونه المعضي هكا معنى إذ ومحايد حدي قف وحلسيه قف كوح بحيه نقوم الدون إن أبلغت كذلك لسيه qodobtan umur khaati galiyo waxa uu sugantahay kiimarka la siiyay in la inuu dhintay mooyaanaki wax bixiye kiilasiisada wali qaadanin oo haddii qofkii waxa waya siisa hadiyo isla markaan abal gud kalaa ku runibin laakiin adigaga uu ku deeqeyso marka waxa wayan had isla iska leh laakiin haddi adigu waa dhimato isagoo ba dibu jirgud aqdiga ma heesiska kaliya kuugu kulkiilaya mise qacantaysan soo gasho ila maalidii asr ami abuu saadu muhiilahum aqdiga kaliya kuugu kulki ayu ma taalku ku kulki yasasuban qalo surweena raadaha hududna aqdiga wakh bihiin masaakaa inuu xaqaysan baad aan shidaleen tumur khaati galay kadibna faraysada halka la diqaysan banaano qofkiintu murkhaati galay inuu wax siiyo ayu إذا قام مركو سوق عليه دشيسة بها صاحبها نكيسكالها إذا قام عليه بها يعني إذا قام مركو اسكتها عليه مركة دشيسة بها مركة العبتاس صاحبها نكيسكالها أخذها وقاضانا يقصبه وقاض معنا يؤدي لماذا؟ مركو أولا نغاته وايه مخارب و... بابو بابي السلام باء سيحي سوحور بابو إذا وهب هبة أو عدث الممات قبل أن تصل إليه باب كاص بابي السلام وكما في عمدة القارن لترزيون الله ما أعلمه صوحة من نساء صوحة من الهبة طلبان الوعد أما الهبة فالشرق فيها القبض عند الثلين الفقهاء والتابعين وهو قوله بحليف وشافي وأحمد وليع و... اللهم استعالوا عليه بلانسوا عنها الضحر ها قال ملي و خوره و مناض قفكه بخي عديته عديت بخي مرخاس منا كلا وديده الله يخي اضاها دخي فجاو لي ما دالدي كو دي اها لسيبا لا ييمد مرخا بشاهيد مرخاته يشد له مرخات سي كان هو عطاه ذلك مصر عرضا عرضا كان عرضا كان هاتيا او ذهبا ذهب او ورقه لما في الضن او لما شي حيوان لما مرخاس حوياان شيخ حيوان مرخا واشين نول احلفوا وطارنا الذي في عضي المرقص حويا لسيه مع شاج الشاهد... شهاده تشاهده مرخاتيس امر خاطكعيه فانما حدود دلاله الكرديه لسياح لفين ظهرت خليس المعطي كوعب حياه ظاهر لا ينون بخن وينما حدود ين يخلفن باتهده نقده ادى الى المعطه ويقول يا كلسي ما ما عليه وهو قد لوشرت كان شاحيد واحد و خاطك مرخصناضي فانه يكون له شاحيد مرخات دون سنان فراشيه لو حمسمان قال مالك ومر مرطعه القصف بحيه عطيه عطيه لا يريدون دون ثواب ثم ما تقول انت المعضى كي لسيه فورثته ورثيس بمنزلتي ويا ها وإن ما تقول انت المعضى كي مرقى سحوية وحبحيه قبل أن يقبض المعضى كي مرقى لسيه انت ولمرقى قادة الكهر عضيته وعضيه ديسي فلا شيء لو حوما صنانه وذلك انت سحوية أنه عضيه وعضيه لسيه عضام لم يقبض هنا قادة فإن رادة هدود almuqdi ki wax أن ayuu si kaanu isticmaalo waqadashada calayha mar kha mar kha ci uu waxa uu ku uugay hinaadaha mar ku bixii falaa isaa kaliya waxa soo banaano ila qaa mar ku istaaga alaabta saaxibuhu dhin fi iska laha aqdaha jabran qasab ku qaadanaya babul qabay hukumu baa yahay filhiwtiisa hadal hukumu wa عن أبي غطفان بن الطريف المرغيب كوري أبي غطفان بن الطريف المري أن عمر وخطاب قالوا الحييري من وهب قفكه بيهيب تنهبه لسرة الرحيم القراب حيول استرطي نوهيب يمثل أو على وجه سرقة سرقة سرقة سرقة سرقة لا يرجع فيها كما نقنقره ومن وهب قفكه بيهيب تنهبه يراور قيانه إنما راد نلجلون بهذه الثواب إنه قعب القذاء وبدل كذل السيوم dejiba dadii bedel kala waayay waxaanu noqdaysa innimada waxa laydha waa tabli ku bilaaci وغسل واحد ضيعو خدوقنيا با فو علاشيبه تيبو كوسميه يدعو فيها هو كنقن وايه بيعو خي نوقدي وايلى لم يرضى مالخو نر خاليكون نقنين منا حق ديال الرخالونا كنقنين قال يحيى وحود الصليت جماليكم ما هو يقولي سوقله الامر امر خال موجود تم لو كلن عليه دشيس عندنا نغاغتيدا انا الهبه تيبد اذا تغيرت مرخ يس بدش عند الموهوب له كان واخ لو هبيهه اجتيس للثوابي لأجل الثواب مرقى سحويا الثواب مرقى سحويا بالزيادة الزيادة عفوا إذا تغير مرقى يسبب الشيء عند الموهب له وحله بأي أكتئسة إذا هو أهبك وكيبادك بحنية موهب له ونواء كلاسين أيوه موهب به هنا ووحل أسفوه بين أيوه سيغلون وحظا كيف تغيرونه على ذلك مرقى سحويا للثواب أما القد يتلقى أن الله سيوم أما القد يسوه كنا بالزيادة ziyadatin او ziyaday aw nuqsanama nuqsan oo isbadalku wax u noqdo naqsi ama ziyad u noqday fa ina fa ina ala mawhuub lehku wax loo ibi dushiisoo waxa ayu dhee inuu siya saaxiba ninkii jiban in iska laa qiimaha qiimadeed la bayc wax u noqday iyo maqawad ah maani باب الاعتصار ان لاقو في ساقه السقدى الاعتصار بمعنى مرخص وحويان ومرخص وحويان لاقو نقضه او قفكو كانو نقضه اللي هي سوو خسيي اما كلي اللي هي سوو كان نقضات اسبوع اليوم فكراوا طول اسوها قال يا حي وحول سمات مالك هون يقول يسقولا الامر عند ان كل من قبض ضمانته صدقه صدقيس على ابنه بالصدقه البسط صدقيس وقبضها الابن ويلك وقاتى كان في حجل بيها به قبضته كسنن فاشهد الله بر خاطك يا لا صدقه صدقيس فليس لهما بنان يعتصل شيء شيء وكان من ذلك كامله لانه لا يدع في شيء من الصدق لا, لا يدع كلما قنك في شيء سوى صدقه صدقه كامله qalaahu xudu wasnaa tumaale kuma walaa qul salaam baro amr khal muj tumaana ukuun sanay calay dushisa indarna nagagtayada fiin qofka naxala walado mis siya mukhlaan qadiyasiya aw uqtaahu ataam qadiyasiya marxa walaysa bisadaqati sadaqaa hanu inallaahu waxa usnaadiya ayi atasi laa dari karnaa oo kana qahu wuxuu kala geeyaya inaa u إنتم لو أحكو الصوت الرسين مرقى الولد يلمه ما لم يستحدثنتم الصوت الرسين الولد يلمه دين الدين ويداينه الناس ضدك أي دين من أيان به المرقى سحوه يضع صوبته إذا يكون دائم من أيان ويأملون وعليه يكون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 اوو ما سيق لهدار التكوا قادبا وخصو غدلي فلاسو خيروبا او يقدرو قجل منكم رخاو سي ابن وودكيسا او ما سيما توجودريسا او فتن خولبر او تو غودسانيسا قجل الننكي وين نبا تنكو waxay ugu gursanaysa liqinaahu dalni ma lisa yawal الذي maalki dalki aad leedi maalkaso aadba oo siyaabaha biin baa guursatay fuliido hadana wuxuu doonayaa isqoy islaanimesha isku dhantay ay yatasila daliga aragaro kan qaday او tan iyo inuu is المرأة gurusan iyo arqadho minko almar otago badan qadana gabadha يتزوجها qadana xalaha oo siyaabaha beeda mukhla qadiyo in naba ay tizoojo ha oo u gursaday in naba ay tizoojo u ولي جمالها ولمالها هو أيانا مالها هذي بي سوى قليم ويكتعي وما أعطاها إيوحي الوسية مرخابوها ثم يقول الأب أبو حورا أنا أعتصر ذلك أرنك وأنك على النقنية فليس الله مبنان يعتصر من إمنه ويلكيسر كأنقلا ولا من إمنة القواني ستون الشيء, الشيء, الشيء ومن ذلك أكمد وإذا كان على ما وصفت لك سلام كل صوتنا من هذه الضوار وإليس كما قحضو إجبال إنه كنقضوا رغبتي لافروا عين الهلاكو إن هي أن تكون باقية في ملك الولد ويلكو وإن مرقس وحويان ملكي هي آلاتي تجلته لما أن تكون العين باقية في تصرف الولد وإن عين لفتيدنا باقيت هي تصرف كلمهن هي باقيكو تحايو إستد قورتي هي صاروته لا يتعلق بها رغبه لغير الولد ففكر وئما رغبتك سوى ما يسو أنتم طمع كغلئ ونسو ضخ أغفر أن لا تزيد زيادة متصلة زيادة حريرة وإن الزيادة زيادة الحريرة سواء محي إنه نافق عيلي إنه ويلاذي وكاس همضوع الضوء عنه وأحبرته صنعينه يا شيء زيادة متصلة لإله زيادة بركورة وزيادة مفصلة وإيه الله علم صل الله وعلى نبينا محمد وعلى الله وسلم